والضحى علينا سجا ما ودعك ربك وما قلع ولا خير لك من أولا ولسوف يرطيك ربك الله ألم يجد كيتي من فآوى ووجدك كردها What do you